مطلب في ثمرات العلم الشرعي المستمد من الوحيين وثمرات العلم ليست تنحصر من ذا الذي يحصل غمام المنهمر وإن من يطلبه مقترنا بخالص الإيمان يسمو في الدنا ويبلغ المنازل العليا به وبعد ذلك الرضا من ربه إذا استنار القلب بالعلم شرح ونال من آثاره شتى المنح وانقاد للخيرات سائر البدن واشتاقت النفس إلى الفعل الحسن فهو دواء كل قلب مدنفي به النجاة من حصول التالفي وأنه العاصيم للأجيال من طرق الغلو والضلال وهو الذي ينير درب الأمة عند حلول الفتن الملم لذاك كان أفضل الفضائل لا يمتري بذاك أي عاقل ومصدر العلم كتاب الله وسنة المعلم الأواهي صلى وسلم عليه الباري ما سبح النساك في الأسحار والفقه فيه ما هو السبيل إلى حياة الرشد والدليل إلى رضا الرحمن إن هو قترا بالعمل الصالح ذي القصد الحسن ما عبد الله بشيء أفضلا من فقهنا في الدين فاطلبه ولا يصرفك عنه أي جاه أو نشب لا سيما إن كنت في عهد الطلب وللهلالي كلام يحسن إراده وهو إمام متقن والعلم ما أكتب خوف الله فمن خلى منه ففدم الله لأنه ميراث الأنبياء فلم ينله غير لتقياء لذاك قيل العلم يدعو العمل إن يلفه قر وإلا ارتحلا دليل ذاك إنما يخشى إلا العلماء لدليل منجلا فاعمل بما علمت تورث علمما لم تك تعلم وتمنح مغنما وعلم بأن كدر الذنوب يكشف نور العلم في القلوب أما ترى الذبال في المصباح إذا صفى أرضاك في استصباح وإن يكن بوسخ ملطها كسف نوره لذلك الطها واحذر على النور الذي وهبت وإن تضع نور الإله خبت وزين العلم بزينة الورع واقنع فخدن الحرص في الذل كرع إن القناعة أعز ملكي وحلفة الطمع شر هلكي وطلب شفاء قلبك المريض من قبل أن تقص بالجريض ولا تظن البرء من أدوائك إلا بفطم النفس عن هواك وقال في تربية الجوارح ما عز أن ينسج بالقرائح واحتل على نفسك بالتدريج فإنه أذهب للتحريج وخالفنها ولا تطعها وارعى الودائع ولا تضعها وهي الجوارح التي يكتسب الخير والشر بها ويجلب وهي لسان ثم فرج بطن يد ورجل ثم عين أذن سبع كأبواب الجحيم في العدد فرع جميعها وألزمها السدد فانها مسؤولة في الآجل شاهدة بما جنت في العاجل فمن عصى بواحد منها فقد فتح بابا من جحيم قد وقد وأصلها القلب فعال إجدائه وحش بمرهم التقى سوداءه وأصلها القلب فعال إجدائه وحش بمرهم التقا سودائه صلاحه صلاحها لمن نظر والضد بالضد كما جاء في الخبر وأصل داء القلب قب العاجله فمن بذه واحتفل لأمر الآجلة